وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 118. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب 111. أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفتوق والعصيان أولئك هم الراشدون 112. من الله ونعمه والله عليم حكيم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 119. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 110. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ عَسَىٰ أَنْ وَلَا نِسَاءٌ أَن يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِسَبِيلِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم وَلَا لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب قل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم 113. وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أكساكم إن الله عليم خبير 114. قالت الأعراب آمنا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 117. قل لا تمنوا علي إسلامكم 118. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 119. الله يعلم غيب السماوات والأرض